أهل الكتاب لو يعذونكم من بعد ايمانكم لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق تعفو فصبروا حتى ياتي الله بامرِه ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان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 وهو محسن فله أدره عند ربي فله أدره عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون